وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أكتبك لبدست متممة الآج الرومية بشد في علم العربية تعليف العلامة شمس الدين محمد بن, بن عبد الرحمن الرعيني المالكي الشهير بن حطاط المتوفى سنة تسعمائة وأربعين وخمسين أم كيба مصممة في علم العربية كيدها هم العلماء علماء وسادة كان بخندق دواء عزرومية بو أيضا حلقيش وصل لنيوان اجرميه لجلكسه مطولة و او عندي مسائل هي نهائيه نحت والابواب هي وكبعد اشتغال بابي, بابي تنازع عندي مسائل بناء او لا اجرميه بعد شكل مثل ما قالوا طبعا لا متمنه هنايتي بويا كيف لو كتبنيك لا علمي نحو أما مؤلف كتابك رحمه الله بريتيلا أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن أقول برج فاسو حسين الرعيني المعروف بالحطاب ام عالما حصلتي عقاراته من المغرب وضات المغرب وولدا بمكة لا هذا المكان هو مكان لا الذي يحصل على المكان الذي لا على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل لا المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على فنجاو الذي على المكان الذي ولكن هذه المرحله بها بها المرحله التي تتمتع بها بها المرحله التي تتمتع بها بها المرحله التي تتمتع بها المرحله التي تتمتع بها المرحله التي تتمتع بها لما التي وما بها المرحله التي تتمتع بها لبرجرنجي يجب ان يكونوا من اجل على يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان لسر من لسر, أجرميه هي لسر, نظمي لسر, إعرابي لسر كان شرحي ان يكونوا من اجل كان يكونوا من اجل ان يكونوا اجروميه فاو اند قبلها يا عندي كانه الشيخ بن رحمه الله الله ان بلغيه الإخلاص في خوانكاي وعندي كيفيش كان لما الان انا اخلاص ما تراني كنت مخلص بويا انا بالان او ترتيبك لا اجروميه دره توا ترتيب جمل زجاجيه بدل شيء اختصار شي ذور لا زجاجي أو قوتي اكتساب الدواء بدون شىء لا الزجاجي زجاجية وبدون شيء أما كلام متممداها تو أو كلام يعني أجر تسيك متممدا بسواند بسواند أجر بسواند الدواء عزرومية أسواني الدواء أو فترة يعني أسواني فترة اغا تاتيكيش متميمه نخدم دون منا اجروميه ثان بالانقوي هم دي بحث بهيش لا اجروميه يعني زيديكي كي بحث تبول نحو اتواني متميمه نخدم في قطر الندى فاش من شتتي شت ابن عقيل و هو هو صداوا بويا او كليه د هياهم الى قطر راهي اجت بناوليك شتين او شتعنيك اي هنله متممه داينه شو سيدك الى اوكو قطر ندى ها یام لگفتن دیگه دستگاریه. بایم اگر بخوایم دید برشته و حتی که بیزیات کرده بخوایم اگر انسان مجازی ها رو برشته ات طباعی دسره یه، پس ایده مادام بلایحو دمای جرینگه، ای مش دبر، آو جرینگی، آو عنا، پس ایده دستیار کن و بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى والسلام على سيدنا محمد وعلى اهلي وصحبه ازمانه وغادرته ولكن امامنا ان نترك لك ان نترك لك ان لك ان نترك لك ان نترك لك ان نترك لك ان نترك لك ان ولا ان أجل إستاذ زورب إنجاز روجتين أتو أنا شرحي أجدهم ين هم عنا يعني قطرب عن هاي بالصوت جيدا جدا يعني هاد كسيخ بخيه هاد فانا يشيله كسيخ كسيخ بخيه فهذه مقدمة في علم العربية يعني في علم النح يعني علماء ما يكون با علم النحو وجانا العربية سندين في بقر الرئاسة فوق بوننا أسرار العربية كذي كأسرار العربية وهذه هاتين كتب يتعلق بها علم النحو كان علم العربية كانوا الناس علم النحو في شطر لا يعني لا متقدمون في نسق العربيه نحو شتاب وصرف شتاب علم العربيه ارى ان النحو الميناح لبر او يا النحو لزمان العربيه او والله اعلم نحو كما نعناه شبردون مع ناين زور ذقن اشيشان الجهه يعني القصد الجهة والقصد نحوته يعني قصدته النحو هو المقصود النحو هو المقصود يبدو ما لا يتم إلا به فناتو أن إلى تسيط يبقي ناتو أن سقه يبقي ناتو أن إلى يبقي ولا علومي الشرق يبقي إلا بذا نحو إلا بذا صرف النحو هو العلم المقصود وعلوم اللغة هن مقصودا بل النحو دبر هوا اساسيات فهم الخطابه و هي شكل علم مقصودا بل اميا ما علم نحو رواه النحو يام علم العربيه تعريف كذا وما علم باصول يعرف باحوال اواخر الكلمات اعراضا وبناءا أقلحا شكيخه كان السيد لو الشيوة تعريف في الدواء علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمة الكلمات في عراضا وبناءا برقيكي بوزياد كان ومواضعها في التركيب أو تعريفة تعريف قاطرة بدا خوال نزور لك في وثاني شراح علماء شدستان الرشتون وتنبيه في دسر نادن ثم كان اگر هر او تعرفوا علم بأصول يعرف بها او أواخر اواخر أو او كتا علم نحو انها ادات جراثي او اخذ كلمه بدي او بي خننا ورتو هنا بشي دوم شطر دوم يعني فردين نحو برتي او برتي لويكا تنديمات للجمله ده بزنين شنو موقعها شي فا اولدايكا انشمان باعراب وبناء اكبه تندين اوندا ادي بزنين تركيب شنو شانه مفعول شيا خبر شيا مفعيل شيا جمله صغرا شيا جمله كبرا شيا و تندين شد لنحو ده عشان ده طبعا لو عندك لعلماء عزجان عن بويا ومواضع ومناضيحها التركيب يعني اشخاص يمكنهم ان يكونوا من الناس يمكنهم ان يكونوا علم الناس يمكنهم ان يكونوا من الناس يمكنهم يعني علم معاني الناس يمكنهم ان يكونوا من الناس يمكنهم ان يكونوا من الناس يمكنهم ان يكونوا من الناس يمكنهم ان يكونوا من الناس يمكنهم ان يكونوا من الناس يمكنهم قبلا کردی؟ وشان ناسی راست ناسی وشان ناسی کنها و شکنیه لبونیادی دا بریتان لکوتاای وشایک اگر کوتاای کی بناسی تو آی مغربیان مبنیه یا تو نیو لای کوتاای وشان ناسی یعنی بزنید آی کوتاای کی مبنیه یا مغرب آمریکه که لحیش کانی نحیه؟ ایشی دومی اول قد تأكين لإعراب بناء داتفونا أجر خستر أو كتم محلل جملة داتشية. آية فعل آية مفعول به آية مفتادية خبر مفعول رسلانيك الأخير. فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الأجرومية بسند الرأفة. كوابو أمكتبة أمانتيبي أجرومية بلام توا وكديت. لقل أو بأسي تواكذ مكان أكاد ورامعوني يبلي آجرميين نهينا وهل شغل آجرمي يدع هاتبه أم جنابتي بويا دواعو دي متممة تكون واصفة بينها وبين غيرها من المطولات بونك شروح مثل الفية وهلوها كتوب ترى مطولات نحو نفع الله تعالى بها دعاء كتب تعالى المتمميين واليات خلقي سودي ذابينا أو تاء الحمد لله دعاتي لابو وتخلفي ذي فن ذي لينو نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها يعني مثل أجرمية في الحياة وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات تابو أم كتاب شن إيشي كذو عبد زنين تسميه وتسميه لكي ولكن هذا المسائل يجب ان يكون هناك التتميم بذكر الأحكام والمسائل والفصول التابعة والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع هاتوا والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع والتابع عند دید لو باباشی که لاجرمیه دعات و اندی مسائلی جرم لو بابد دعات ده نه تو حقیتشی بوا هنایتی و اندی بابی شیعه لاجرمیه هر میهنایی اندی بابی هکو بابی تنظیع بابی استقلال و هر جریجی کشتن داو نشی نه توابول دور و آمکسیب متمیمیه لیجر ویانوا تسمیم و تکمیلی او بابانيك كهاتبية لا اجرمية بلان بتوابي حقيقة انتنا بلا به او اي توابت وهم ذي بابي شيها اصلا نعتون لا اجرمية او اشي هنا وكو اثمان الثاني التسميم بذكر ابواب لم تذكر في الاصل <تصفيق> <تصفيق> فاشان ليذا فرمي الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع أما أركانا، هذا كلام أمثل ركني هذا، هذا لفظ بيت، هذا مركب بيت، وبي واتبع شبه، أبي دمرابيكي على بيج بيت، هذا لفظ بيت مك إشارة لإصطلاح كان في نوّة كلام في نوّة كلام. بنيوسيش تج بنوسي ولو رستج للاي نحية كان في نوّة كلام. لوانيه للغدا، لوانيه للشرع ده لوانيه للحرف ده اما بعدم غناك لفظ ماكري رفع نصب لسر جر ناشس نصب رفع نصب جر جزمه سرر ناشس ده كلام فساد ماكري لا نحن كان بويا بويا كان هو النحو فاصن الله ان المركب مركب ويا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 الفياء ابن مالك صنميه كلام لا لفظ مفيد تستقم استقم يا كلمه يدو دو تصور ذاتا كلمه يا يك كلام لا حكفات دو استقم انت يا عينيه ثوب روش ويا كلام أبي لا يجاز تنفي أبي لدو كمتر النبي ما تركب من كلمتين فاكثر كلام لا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 حتى رستك توانكى بلام بلكتها تشوريشة فزاني شيء زيدى فلانى شيء إن قام زيد القربي الفران توان بوا واتين بخشى وا أبي واتبخش ب واتبخشين بمعنى شىء ذي يعني أوي كجويلة ولا واتقسسكى تولد بيسير اكتفاب كبقسكى اكتفابك بوالمنع جو تقام زيد كذا دريج ناقم كذا دريج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 سر هذا هو مستحيل لانه يجب ان يكون زيد خواردي كلامك كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه لا كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه كلاميه يان بونمنا اگر تش سيوتي ان قام زيدن اجر زيد حتى اجر زيد حتى ان قام زيدن حتى ابي ان قام زيدن حتى ابي زماني عربية او كلام شنو هذا الكلام كابو ابي الدارايش عربي بها بالان اجر وشيك الديني بون منا اگر اعلامك الديني على مك كديبو بون منا جاء عاصو كلام يعني كلام اشكشيني اعلام قيدينيه اسماء اعلام قيدينيه اقر عربي نظم ضلم كوي رستا كوي رستا بالعربي بها يان بلاني كما وفعال كان هذا شبن أبي أربيب فهو بيادة أغاشي الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فعشان بيت وأقل ما يتألف من اسميني كمتلين وشيكة في اسمان تيبه بو في كلاني رستا أبي لدو وشكا متر نبيت دو شكاش كاوثمان من اسمين نحو زيد قائم زيد قائم او من فعل واسم نحو قام زيد زيد قائم كاس زيد قائم شنو دو زيد قائم او من فعل واسم قام زيد فلما يصبرين زيد قام شنو شيع شيع شيع زيد المبتدا قام فعل ساعي لك ضمير مستتر اقرتب زيد ومتسع ويعتي قام زيد فلان اقربان من قام حردوانه غلطه اجاوس ان قام بس انها زميدي كان قام بس هي جنّة لا ولدان. كوابو بوت قام زيدون بوردي مع مريم لجوا كده أو من فعل واسم نحو قام زيد بو يعلق ومن اسمين أو من فعل وسم باتك. كوابو ليه <تصفيق> كوابو <تصفيق> بزاني الكلام لا يتلف من فعلين ولا من آلاف الأفعال. حذر فعل بينك وبين قامه قامه قامه قامه تاء ورغم القامه نادر او من حرفين او اكثر سوى نادر ذو حرف بدم يكتوى ومن فعل وحرف فعلك لقال حرف يكا بيننا نادر اي اسمك لقال حرف يكا بيني يا زيدو دعاناك يا الله كلامه يا الله كلامه ولكن يقول الله يا الله يعني يقول الله كوابو يقول الله لا يقول الله لا اسم الله لا يقول الله لا يقول الله لا يقول الله لا يقول الله لا يقول الله لا يقول الله لا يا الله لا الله لا يقول الله الله والكلمة قول مفرد كلمة قول مفرد لفظ لفظ مفرد كما يرسل زيد زيد كلمية معناها بخشي عنها معناها بخشي مفردي شا يعني مركبني مركبني طالما قلت لا دين مقلوب الزيد كلمية عنها كلمه والله مستعمله لا ولكلمه قول مفرد لا يوجد لفظ لفظ واما هي مستعمله ولفظ واشفع ما هي غير مستعمله زيد مستعملها مستعمله اما ديز غير مستعمله ما قال السلام ولا كشف يقول رحيم لا وبيديه ديز ناينا ارينشي او كاتا علامه وهي وهي يعني الكلمه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اسم عفوا كلمه سيباش وعندك العلماء انها كلمه كان سيباش وعندك شان كلامك كان سيباش هذه يعني صحيحه في مشكله يعني باعتبار تقوم او تقسيمه في تقسيم اعتباري لا حقيقي لأنك كلمة كثكدة في الأوابط تستيب الشواء ستركي لي ودعني وطعي فيكي لي ودعني أولا اعتباري في أوروثيات هنبي قلت او أولا يقصر السراء كن او أولا تقسيم اعتباري بهر اعتباري لو ندرس فأبو اسم وفعل وحرف جاء لمعنى أم باش باش بونا يا أمس يا باش بونا بلقى لتريكيا تنبقيك معنا يكي يعني علماء هاتون بناوا كلامي عربية جراون شعرا ونسرا باشا كلام الناس والوحي وقرآن سند جراون سيدكا كلام يكلنا لسيشا زيات المين اسم وفعل وحرف قبعوا استقراء تتبع الجزئيات المتشابهه لاستنباط امر أمر كلين منها بجوايدا جراون قائدين كان او او كلمه اسم او اسم أو, او فعلة او فعل او فعل او حرفه دو اي هل هالشي قران هالشي لو استعنا بدرنا او في استقراء التتبع فملاقيك كثير اجماع علماء دندن الاتفاق كان لو اني مشاكك غير الموضوع ولا ايش اسمه فعل اسمه فعل ايش فشي توارما هذا شيء شو هذا ما فعل إسم الله ما دام إسم إسم فاعل إسمه،, اسمه. بويا أسماء أفعال بيش بيش بيش أسماء ضيبيش مضاريبش عمل ده أسماء إنه ما مليت شيء نقول عقليه أسماء. وتي اسم وفعل وحرف جعل معنا حرف كان بون معناها تبيت الحروف بناء نبى بويا حروف بيته دو حروف المضاني وحروف المعاني حروف المضاني وحروف المعاني بون منها في حرف جر يعنى بس، فأكيد فيها، فأفي فيها، مذانية، كاتني شيء في بساعة ويا أبي. كابو فاع كحرف كلمة في لقب شيء في المدرسة معناه كذا معنى زرفي كذا. إنزين يو تافخانة كذا. قوي بلانساع كاتي اسم وفعل وحرف. أرجع اللي معنى ينهي نهاية طلبية علم صغار معنى زانة يوجد اسم وفعل وحرف أو حرف أنا بشيتي أجيش بألف داة ساة أو هاتي أجيش أو أنا مقصود مية أو حرفاني ترك فعل واسم مين فالاسم يعرف بالإسنادي بالإسنادي إليه وبالخفضي وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفضي اسم أناسريته. فما شانك تبغى لبرق هو مبتدئ لعنروه. نالع الاسم وهو ما دل على معنى في نفسه غير مقتضي بالزمن. وناله. بق شو تعرف من دال بتسعة من زامية. كاتب تيرش تجيبه بارسكي. أشي حقيقة ماهية مش تجيبه بارسكي. ين على معتقدان علامات. همو في شوارع. همو مو خالك اتام دو انا شا بنعان اجر بخان موقع ابو سيار شو شي من طول دينا عيد شقه قدسوكا دينا وانا بو بشو طلعنا هم مو في شوارع هم مو دوك عم دارك شي انا سيتوب شي ودر معنا ولا دل حتى شيكه سورك تميكه وانا بو اولبر نزانينا بو عم كتب عن زان بو مفتديق بو طلبه بو مندال وكش كان نزل يانا قال لما نبدا نجمع اكروستا لا يعني بويا تعريف بالعلامات تعريف بالعلامات تعريف تعريف الله او اسم او او فعله او او حرف يعرف بالاسماء الله اجر اسنادا بيني او شيء او اسم وبالخفض وبالتنوين أجر بنية كلمائك جرابة بنراي وبمجروري في المدرسة سواء. بعدم مجرور المدرسة هو اسمه. وبالتنوين جاء زيد ها تنويري على مية اسميت جاء زيد وأي زيدا هركلمائك تنويني ورقي دون شعنة اسميت. وبدخول الألف واللام أجر ألف لام تو اغير الفلام شو سري او ا او الفلامه بلجيه لثاء او, أو شاتيه اسم وحروف الخفض يعني حروف الجر حروف الخفض بوشي على وبالخفض ناله وبالجر شو كم الف لسر مدرسي ففرشتوها نما علمي نحداك وملا مدارس ما لها ادرسيك فمدرسي بصرى مدرسي بغداد مدرسي, مدرسي, مدرسي اندلس اما نما مدارسنا ومصر اما نماذل طلابهم لهم هم معروفه المدرسي الكوفه قال بصريه وشانين خلافات جنايه وكتبه خاصه بالفرقتان النصراويه وكتبه الانصاري ابن لمباري بويا كلمه خفض مصطلح كتابات علماء الكوفه يعني الجر لم او هم علامه هنا يكم علامه هنا علاميه قرانتين علامه ابو الصلب المتز یست نه دویشته یک دیت پالشته اضافیشته یک بولشته. ذهب زیبون چی تازرای لای چی راستن تازرای لای زین. با یه هر کلمه یک ذهبو لوسیامه اسم فعل و حرف معنای تازرای لای او توی وتر اسم. از سبوانمونه ذهب ذهب ذهب ذهب. حالا دیگه می‌نداشی؟ في في في ما بس. توابو هاد شيء كي إلا أدير أويك معنى يقول لا فاضل بلي. بون زيد قائم في قيام الصلاة لا زيد. يعني أول شيء ألب المصلد ولمسجد إليه مصلد أويك فاضل يبي تلاعوه. مصلد إليهش أول شيء كشد فاض أدير تلاع. أويك كذا طيبت من كان اسم لها مو علامة كانش بقوة له. عندك علماء علامات اسمها لك السي عندك قط اندرسون يعني تندين علامات برام لا مو اسم هذا دا استعلى منا اسم خفضه علاميه اسم تنوينه علاميه اسم الفلانه برام كتبتو كتبتو ساعه كاي اسمها يانا ساعه كان على من اسم أشياء السر ساعة ك ألف لامع شدة ستة حرف يخف لشدة ستة تنمينا شدة ستة هيج علامي ومرغز بلن إسناد شتى طاف بديزل لي ولأجريه ما بله ثم عش كتابة كتب تو أو تاع ضميرك لجي فعلك نا وظاهلك دانشتو كتابا طالع بداية لاي أو كلمة إسماء مقوتين علامه لعلاماتيكي علامات اسم كوابو باسي نوي اسم وجاكو نوي اسم لفعل حرف معنيه أما عليك أسم صدر اسم ماش صدر فعل و أو علاميكي في وفي إسماء في وفي علاميكي معنوي عقدت ما شيء كتبتك علاميكي شي لصليها دياله شو تستري شو تأولي شو تناوراتي شو تكو تأيي معه. ما هذا قالام على منش معنوية إسلام لرمان معناه واشتك قادرات الاشتك وباشترين على مشهد علامات وبالتنوين تنوين, نون ينون تنوين تنوين نونا تنوينا. تنوين وشيك مصدر قالام تنوين خون لحقيقة داشت نونيكي الساكمة تلحق آخرة الاسم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 بین سیبیت زیادن نونی که ساکن کوتاهی زیب ولن ابینی لخد داشته نتری تنوین لخد خد دب تنوین آنتری بوی بو اوی آمنی شانه بیاد آعم و شیع ل اسمی دب قوتو تعريف شیا تعريف تنوینه و الفعلوی بقد و السین فعلش بسیجک توالا حرف ول اسم بقد والسين وسوف وتاء التعنيف الساكنة بمعنى لا اسم لا حرف جاك قد أشتر فعلي ماضي أشتر فعلي مبارعي قد لا أشتر فعلي أنور قد أشتر فعلي ماضي بو تحقيق بو تحقيق بو, التحقيق بو جديد قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون يعني توأي من داران تزجار ينبو تحقق لهم الفلاح والله قد قامت الصلاة يعني نجكتها يعني نجكتها خلينا قد قامت الصلاة الماضي قد فعل الماضي والتحت قد قامت يعني قد قربت الصلاة والنرج نزق بوياهوا والله ما قد شو مضارع او كاسبوت تقليل جديد بوت تكسيري جديد عندي جاري جوشي ديد بوت تحقيق قد توصل فعلي مضارع بون منى علي قد يصدق الكذوب دروز زاجر راسكه ونيا قد يصدق الكذوب والله ما يراسكه زاجروا في عنا ابيد من صمان درو والله ما هي قد يكذب الصدوق بويه كسي ك سخية كريمة برا جادس له في بخيله توربوا جاء جالش بعكسه بويه حشت سرشي سأفعل معظي مظارع بو جار الكثير وبو التقليلش وجال ورشة بوا تحتيق ذل في تعالى فرما قد يعلم ما أنتم عليه قد يعلم قليلاً كثيراً تحقيقا تحقيقا قد يعلم ما انتم عليه وارواح سين سوف اشن الفعل فعل بلا اشن مضارع سين سوف ناشن الماضي ماضين و وت... و و تاء التانيث الساكنه تاء التانيث الساكنه اشن فعل ماضي أبويا عشيرة تأنيث ساكنة، بوائل تأنيث متحركة جيكاتو. تأنيث في فتاة عائشة تأنيث متحركة. أشترس أسماء. حمزة أشترس أسماء. تاء مربوطة. بلام تأنيث ساكنة مبسوطة. بوش يورس ما فيها وساكنش. جار وقالت اخرج وقالت اخرج او ان بدوا ام اخرج ساكنه قالت ساكنه لولا انتقاء الساكنين حرك بالكسر للتخلص من انتقاء الساكنين وهو ثلاثه انواع وهو ثلاثه انواع يعني فعل سيفعل هي فعل فعل ماض و مضارع و ومضارع ماضي و مضارع و فعل ماضي مضارع امر أمر و نومان ورابردو رانا بردو جاهتو في الشكتشية بهم لأفعال الماضي لما نوت رابردو بلام لبرانبر رانا بردو يقولين جاهتو. ك شكاوية فعل الماضي كشاكذ ذكذوا زمن فعل الماضي ماضية زمن فعل أمر دهاتوا زمن زمن فعل مضارع هم, هم فعل ماضي حاضر مستقبل او نوع no. أمره يعني أمرك هو نوع مضارعه، نوع شاري. ويا يبغون ماضي، ناس مستقبل. كأنما نتوانى يبغون مستقبل. شو أبو ناس تو يبغون شيء حاضر يمكن مستقبل ناس فاني. ناس شاري بنابي كتير ناس يبغين. ثم تفعل ماضي بس من كي ماضي السواب من لا ماضي. أمر بس أن خويتي بتيس سيرة للي طلبي أمثلة مضارع هي مضارع ما مضارع لبر أوى لهندق كان يزوريني حالي معروضة الماضي مبنيه لا إهل بصرا ما درسي أما مضارع فيها معروضة لبر اسمش لبر شيء مضارع مضارع يعني مشابه فعلي مضارع ورجلة ولا ضرعوا. لضر إيش يعني جواني حيوانك إذا نفجش شيء يخط. جوانا كاني شو جوانا كاني ليه, ليه فعلي مضارع لأ إعرابي دالك لشيء اسم, اسم وفعلي لو ولا وهو ثلاثه انواع بعض ويعرف بتاء التانيث الساكنه لان جملته معاضي لا مضارع امر جاءت على علامه تاء التانيث ساكنه والاجراب ظن او انصر ولنا جر وقعدت ومنه نعمة وبئس وليس وعسى ام شعرا نعم وبئس وليس وعسى على الاصح على الراجح معناتي لفعل معاضي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 نعمة، المرأة، هاي شو نعمة نعمة المرأة، تاعي والجفة. يا من حديثها وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بسات البطانة، بسات البطانة. وكلاء صحيح الجامدة، حديثها تو، حديث أبو هريرة. بس بسات البطانة، تاعي تأنيس ورد تو كي فعل وعلامة فعلي مضيئة. و ليس و ها ليسا لقا عسايا ليسا و عسايا اما نشفعلا فعلي مالديشن ليست هند ظالمه فعست ان تفضح فعست ليست فعست تا اي تانيث اتيتا سريان و هل و ها بلديت عسايا فعلا فعل مالديشن لقران تتماشاكي ظمائي جنتي فيه الكه لست عليهم دم سيطر لست ليسوا سواء فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض ويا أبيني لقرآن دم ما مرين لقراء كلاوة يعني شيء في فيه الكاوة مش برقية لبالغة كانت امانه أفعال وعندك العلماء وفينا ليس حرفا فمعنى ماينا في أبو و قاعدين ثالث وارعاء عسا وك ابن السراج الله حرف ترجيه طالما راجعين ومضارع ويعرف بدخول لم بدخول لم عليه نحو لم يقم وجد كتاب الجوركان فعل بريتلا فعل مضارع وفعل مضارع ثلاثي ونو بوي كلم شيء نحو لم يقم ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع. أبي ليش لم حرفان إلى سربة؟ الله من إحدى الزوائد أبي أو حرفك شو بيت لجنس كلمة نبة عفواً لا لأصل كلمة نبة. سببنا أخذها همزة سريعة. سريتي. هاي همزة أخذها لا شيء لا شو الحرف؟ أنايتها يا أنايتها نعم. ولكن يجب ان نتكلم عنه ونحن نتكلم عنه ونحن نتكلم عنه ونحن نتكلم عنه ونحن نتكلم عنه ونحن نحن نتكلم عنه ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ففي متكلم، ففي مقارنة، ففي زائد. يعني ضمائر كام شنبشن شواردة، شواردة ضمير من هي. دو بومتكلم، بون منع أقربين بلين أنصرو، ننصرو. أنصرو، ننصرو. بواشي بوا مقاربين، بوا مضاريبين. أنصرو، ننصرو. هو حنزيق لقمنونك. تنصرو، تنصراني، تنصرون تنصرينا، تنصراني، كي تنصرنا. ألهمي تعبوا يا نا، تعبوا. يا أبو يا سأنصرون، نمسرود نوح حس موارد لهم زونون. تنصرش هموم مخاطب هموم بس يا، بتاعه. يا أبو تاعك شفر فال عنده عنيته ده بس يا. تينا سر غائب. متكلمو، متكلمو مخاطب سحر في تيه. شو غائب؟ بس كان هناك مفرد به نصري في ذلك ينصر ينصراني ينصرونا يا أنيان يا أكشبنا لذلك لا يمكنني أن تكون شيئا ينصر ينصراني ينصرونا باشا تنصر هي تأيان تأمن هيريان في صبينا تنصر يعني هي تنصراني هما بعد آخرت ينصرنا بجمعي الناس هل هي هل تخبرت في ظلم لدينا هل تخبرت في أفعال دنيا هل أول كان لو تخبرت حرفتها نطر أولا أو تخبرت حرفية كثيرا أو تخبرت حرفة زائدة كي أنيتو أو تخبرت حرفية لذلك نتوى بلان نرجني هموتا هل هي خطابش به ين همو همو همو يأدي هي هذا مفرد جميل جميل جدا ولكن جمعي هو مفرد جميل جميل جدا ولكن هذا هو مفرد جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل جميل او جميل لو جميل جميل جميل جميل جميل جميل او جميل في جميل ثاني جميل مضارع وهي جميل والياء والتاء ويجمعها قولك مأيتو ويضم أوله فعل مضارع وبناءك شو بناء فعل مضارعك؟ أبشر العم صرفية ويتدخُل نوع لمكان دائر علمك شو نبشر؟ أنت لعلم مكان التوزيع. مب صرفية ويضم أوله فعل مضارع. بويبذاني شو؟ أي شلون توه؟ يكمل حرف لحرف مضارع كحرف مضارعة بالا نیکنید تو. بالام برای شاگردی چی؟ مالزیکه ی هر مالزیک، هر مالزیک، اگر شعر حرفی بود، مجرد بی، مزید بی، منحرف، هدشیک بی. بس مادام نصورتی دار، شعر حرفه، در مضارع کی دار با ضماد است. مثلاً خلی اکرما ریوکیم، در مضارع ري ریوکیم. فعل ما دام ثواني يفعل يدحرجا رباعي مجرد عليه يدحرجه شيطان لين يشيطن ملحق جورب يجورب في الماضي لا ماضي تشعر حرف ثم مجرد به ثم مزيد به ثلاثي به رباعي به ملحق بهذا الشكل ده مبالغه اكيده بضم الدال ويضم اوله ان كان ماضيه على اربعه احرف اي مطلق فدحرج يدحرج وأكرم يقلم وفرح يفرح وقاسل يقاتل ويفتح فيما سوى ذلك جغلت في الحرفين لها يعني فعلي مضارع ما كده سبكي نصر ينصر نصر ينصر استخرج شهد حرفي شهد الله إلا لا دو ان لخبائل لك شيء اجل ان يكون لك من اجل شيء يكون لك من فقط لا يأتي شيء من اجل ان يكون لك من اجل ان يكون لك من دو ان يكون لك من اجل إلى كف الله وشئ سوى بيا هم مو فعلي شمضاري يا بضمد السياقي يا بفتحة هموشي بفتحة لبالتخفيف إلا أو فعلانا نبي ماضي أكلين سنة شوار لأحنا صر ينصر وانطلق ينطلق واستخرج يستخرج وفعل مضارع زمنك يبزمن زمن, زمن فعل مضارع على الراجح حاله مستقبلية إيش يصير النية حال حاله مستقبلية حال عندك العلماء ديال عليهم راجح ح كيا حالة حقيقة حالة والله المجاز المستقبلة يعني بعكس سواء نه يعني أجر فعلك تبيني بون منا جملة فمش طبعا كايش لين لأحتمالات بون منا تو دخلت دخلت المسجد وزيد يكتبوا. فسحالة يمنا حالة. أجر هن يفسد جوران كايل الجملة كي. جوران كايل الجملة بيت مستقبل. يكتب سيغة سيغة نبو حال نبوشي نبوش مستقبل. ولكن بس سياق ثاني حال ين بكل ملا أدوات. ولا سوف يعطيك. وننا الآن الآن بكر يعني. يعني. لامي حال لا يحزنني أو حالا. كأو لا مابتدى. يا كمال أدوات الساعة الآن الحال ينجمليك بوشوا حاليبه. يا كمال أدواته أو كتبه هو زامين فعل مبالغ زمنك بو حالا. بو مستقبل أجناء هيك كذا سنبو أو كاتم. اكره مستقبل زيد واكره حالش بيت جورجان اوكف ايدي جورجان لا لو كان بثلاثين با مزيد سه بحرف واحد مثلا ستاكرم غنين رباعي منيا لا لا مزيد من كان, الاختبا كان, الاختبا كان, الاختبا كونا كان ثلاثي فيه واحد من حرف واحد كان حرف واحد من حرف واحد حرف واحد من حرف واحد من حرف واحد من حرف واحد من حرف واحد من حرف واحد من حرف واحد نحويين. نحوي كان من حرف واحد من حتى زانيوته وثلاثي مزيدا فيه بحرف واحدة بويا هربيش كذلوازنانه الغريث ثلاثي مزيدا فيه بحرف واحد والله وين أحبها فلا يقولين ميلا أريد ربعش أعم طائدية سجعي أريد ربعي عند النحات ما كانت حروفه واربعة سواء كان كلها أصولا كنحرجة أو لا كأكرمة وأما عند أهل الصرف فأوما كان حروفه الأصول أربعة ربعية وهي تشوى شكاء بوية اللي هو يعني النظري صار فينا بناء فين ثلاثي ومزيد فيه بحرف قلت بدستي من حيث الصورة مع شاي تدواء بنيش وعلى بوغارة ربعية تكتشي صلى الله عليه محمد وفي شاء الله